الله الله اكبر الله اكبر مجموعه مواقع حامل المسك الدعويه سدن ام تقدم لكم وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, كنت منه تحيد. هذه إحدى كانت في المستشفى تتحدث تتحرك آخر من كشف عليها أنا حين لزعت السماعة من أذني إذا تقول بالحرف الواحد الله يعافيكم اشلون التحاليل ترى والله ملينا من, من دا المستشفى مين تنطلع فأرسلنا تحاليلها للمختبر في الأرض وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعصي له أمرا ما هي إلا لحظات العينة تفعص تحت المختبر وملك الموت عندها في الغرفة لحظات وأنا أقلب في ملفها خارج الغرفة إذا بالممرضة تأتي بسرعة فزعة قالت تعال شف فلما دخلت الغرفة رأيت فتاة غير التي رأيت التي رأيت قبل قليل تحرك اليدين وتقول من ومتى بنطلع هذه الأياد التي أرسلت ثم أقبضت والله ما رأيتها إلا تعطلت اللون شاحب والبطر خاشع شاخص الأطراف ممددة والشفاة ترتعش نظرة سريعة لجهاز المراقبة إذا بنبضات القلب كانت ثمانين اثنين سبتين خمسة وربعين ضغط الدم ينزل بدأت أرى معالم الفراق على وجهها خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله كما أغلقت الصحف من قبلها 24 حالة والذي نفسه بيده ما قال لا إله إلا الله إلا واحد لا تستغرب الآن ولا تجرب تستطيع الآن أن تقول مليون مرة الموعد ما هو الآن فأسرعت قلت لا إله إلا الله وإذا بشفاه ترتعش كان عليها جبل لا تتزحزح ترتعش بلا أحرف كررتها الثالية الثالثة ما بقي إلا عدة نبضات خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله أسرعت عند إذنها يا أخوان ولقمتها في المرة هادئة القيم يقول تقول لا إله إلا الله ولا أحرف تخرج لما كررت عليها واشتد النزع وإذا بالفرأة تعانج السفرات الحنجرة تدخل وتخرج وإذا بالنزع اشتد فما هو الملك ينزع الروح إلا وبدأت أسمع حشرجة وبعض الحروف تخرج كررتها لا إله إلا الله سمعت أحرف وصوت بتحشرج هل كانت لا إله إلا الله؟ لا والذي نفسي في يده والروح تنزع والصوت المتحشرج ببيت يغنى ملحن بصوت متحشرج وإذا بها تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني إلا والروح قد خرجت من المستشفى ماتت هل تعرف آخر صفحة تستجل في سجل حياتها آخر صفحة غنت قبل أن تموت سيعرض يوم القيامة على الجبار مغنية طبعا لا نعرف هذا المعنى الآن ها هي الآن لها قرابة السنة تحت الأرض والله لو تسترخ في كل يوم وتعض الأصابع وتبكي الدم أربي أخرجني والله ما أسمع إلا ما يرضيك ولا أرى إلا ما يرضيك وأقوم الليل ما أنام وأصوم النهار حتى أموت هل ترجع وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال رسولنا عليه الصلاة والسلام كلمات عربية ونحن عرب ويا ليتنا نعي بقلوبنا لا بأسمائنا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامة من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامة من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ضع تحت آخر كلامة عشرين خط ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان أول كلامة ولقال من كان أوصت كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لأنهم أمم يقولها في الأول ويقولها في النصف وآخر فرض لحق عليه فوق الأرض رفع السبابة في التحيات وقال أشهد أن لا إله إلا الله حرك السبابة وحرك الشفاء وقلبه ما تحق فهيها تهيها ايجي يا داتي تجمع الاضداد حتى يا حار لفهمها الفطن اللبيب عجيبنا وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بفريق حامل المسك الإعلامي مراجعة شرعية فضيلة الشيخ عبد المعطي عبد الغني إدارة تقنية مهندس طارق المعداوي هندسة صوتية فتى الإسلام السلفي رؤية فنية وإخراج دكتور مصطفى نوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته